وَمَِّن حَوولكُم مِنَ, من الأعرَابِمُ نَافقُونَ وَمنِنْ أَهْلِ المدينةِ مَرَدُوا على النفاقُ لا تَعلمهمم نَحْنُ نَعلمهُم سَنُ عذِبهُم م الرَّتَينثَُّ يُرَدّونَ إلى عَذاابِ النظيم.